ولم لهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنَت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله شيئا إلا لما جاء أمر ربك وما زادوا غير تسبيد وكذلك أصد ربك إذا أخذ القراء وهي ظالمة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 كفعارا لما يريد، وأما الذين شعروا ففي الجنة خالدين فيها، خالدين فيها ما دامت في السماوات والأرض إلا ما شاء ربك أعطى.